ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض اين عندكم من سلطان بهذا 119. على الله ما لا تعلمون 110. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 111. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم بِمَا العذاب الشديد بما كانوا يكفرون